مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ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 وسقوما ان حميما وسقوما ان حميما فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا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 فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, وللمؤمنين وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقولُ الذينَ آممَنُوا لَلُ الزِلَ سُورَ فَإذاَا أُزِلَ سُورَةٌ, فإذا سورة محُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِي القتَالُ رَأيت رَأيتَ الذينَ فِي قُل بِهِمَّ رَضُ يَظُرونَ إلَيْكَ نَظَرَ الْ المَوغْش عَلَهِ مِن المَووط فَأَول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 أولائك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها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 وَلَنَ شَاءُ لَأَرَينَا كَوم فَلَرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَل تَعرفِفًاَّهُم في لَحنِقَول وَلَّهُ يَعلَمُوا أَعْملَكُمْ وَلَ نَبِلْوَّكُمْ حتىََّ نَعَلَمَ الْ المُجاهدينَ مِنْكُم وَصَّابِرينَ وَنَبِل